hua there mean a strength on a for قَالَ رَبِّ إِنِّي وَأَلَى الْعَظُمُ مِنِّي وَاشْتَعَلَ الْرَأْسُ شَرِيبًا وَلَمْ أَكُمْ بِدُعَائِكَ رَبِّ شَقِيًّا Don't go. or in Ya Zakariyə, əhminə, bəşir kə bir Oh, <laughs> يا <تصفيق> ذكر He la let Aum. Oh. Bye. və يا يا يا خذ لي كتابا بقوه يا يا يا wa ana седьм One kan وَكُنْ فِي خِفَافٍ بِمَوْعِدٍ إِذْ تَسْتَظْهِرُ مِنَ الْأَمْنِكَانَنِ شَوْقًا تَنظَرُ تَنظَرُ Shabbat <laughs> shalom. Oh ah! قَدَ رَبُّكِ هُوَ وكان أمرا Yeah. I'm <laughs> at